في الساحي زمجر درطاغوتي يفجر يشتهى فوزا بقتل بالدماء الساحه يغمر قام في الساحي زمجر درطاغوتي يفجر يشتهى فوزا بقتل بالدماء الساحه يغمر يرتمي نحو الاعادي بالرصاص الكفره يدحر اننا نسلو صوتنا في الحرب يزجر يرتمي نحو الاعادي بالرصاص الكفره يد اننا نسلو سود صوتنا في الحرب يزجر نسلو عمرو والمثنى مجدونا للفخر مفخر واذا الروع تبدا رعبنا فيهم سيعمر نسلو عمرو والمثنى مجدونا للفخر مفخر واذا الروع تبدا رعبنا فيهم سيعمر فعلنا فيهم رايتم نحن اعصار مدمر مثل من قد باع روحا وعلى البا نفذ جفعنا فيهم رايتم نحن اعصار مدمر مثل من قد باع روحا وعلى الباغي نفذ جفعنا فخرا وتيها اننا للكفر ننحر